ونحن في هذا اللقاء وما يليه نقرأ في تفسير سورة التين قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين التين هو الثمرة المعروفة التي لا عجم لها ولا قشرة والزيتون هو كذلك الثمرة التي منها الزيت وطور سينين هو جبل الطور الذي ناجى موسى عنده ربه والبلد الأمين هو مكة المكرمة والواو للقسم وقد اختلف في المراد بالمقسم به في الأول والثاني التين والزيتون واتفق عليه في الثالث والرابع على ما سياتي أما التين والزيتون فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم الثمرتان المعروفتان وهو قول عكرمة والحسن ومجاهد كلهم يقول التين تينكم الذي تأكلون والزيتون زيتونكم الذي تعصرون وعن كعب التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس وكذا عن قتاده وأرادوا منابت التين والزيتون بقرينة الطور والبلد الأمين على أن منبت التين والزيتون لعيسى وطور سنين لموسى والبلد الأمين لمحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه فالاولى ابقاؤهما على الأصل ويشهد لذلك أولا قولهم إن التين أشبه ما يكون من الثمار بثمر الجنة إذ لا عجم له ولا قشر وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهدي له طبق فيه تين فأكل منه ثم قال لأصحابه فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس قال المؤلف أثابه الله ذكره النيسابوري ولم يذكر من خرجه وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قائلا ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين وساق النص المتقدم ثم قال وفي ثبوت هذا نظر وقد ذكر المفسرون وابن القيم وصاحب القاموس ذكروا للتين خواص وقالوا إنها مما تجعله محلا للقسم به وجزم ابن القيم أنه هو المراد في السورة ومما ذكروا من خواصه قولهم إنه يجلو رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم وينفع خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة ويغسل الكبد والطحال وغير ذلك مما ذكروا وقال جالينوس واذا وإذا أكل مع الجوز قبل أخذ السم القاتل نفع وحفظ من الضر قال وينفع من السعال المزمن ونحو ذلك وقال ابن القيم لما لم يكن بأرض الحجاز والمدينة لم يأتي له ذكر في السنة ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده والصحيح أن المقسم به هو التين المعروف انتهى وكما قال ابن القيم رحمه الله لم يذكر في السنة لعدم وجوده بالحجاز والمدينة فكذلك لم يأتي ذكره في القرآن قط إلا في هذا الموضع ولم يكن من منابت الحجاز والمدينة لمنافات جوه لجوها وهو وإن وجد أخيرا إلا أنه لا يجود فيها جودته في غيرها فترجح أن المراد بالتين هو هذا المأكول كما جاء عمن عم سمينا وهو ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن أما الزيتون فقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في المقدمة أن من أنواع البيان إذا اختلف في المعنى المراد وكان مجيء أحد المعنيين أو المعاني المحتملة أكثر في القرآن من غيره فإنه يكون أولى بحمل اللفظ عليه وقد جاء ذكر الزيتون في القرآن عدة مرات مقصودا به تلك الشجرة المباركة فذكر في ضمن الأشجار خاصة في قول الله جل وعلا من سورة الأنعام وجنات من أعناب والزيتون والرمان إلى قوله إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وسمى تلك الشجرة بذاتها في قوله جل وعلا من سورة المؤمنين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وذكرها مع النخل والزر في عبسا في قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وذكر من أخص خصائص الأشجار في قوله جل وعلا في سورة النور في المثل العظيم المضروب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 يجعلها أهلاً لهذا القسم العظيم هنا أما طور سنين فأكثرهم على أنه جبل الطور الذي ناج الله موسى عنده كما جاء في عدة مواطن وذكر الطور فيها للتكريم وللقسم فمن ذكره للتكريم قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن ومن ذكره للقسم به قوله تعالى والطور وكتاب مسطور الآيات وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الطور تقدم قوله وقد أقسم الله بالطور في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين انتهى أما البلد الأمين فهو مكة المكرمة لقوله جل وعلا ومن دخله كان آمنا فالأمين بمعنى الآمن أي من الأعداء أن يحاربوا أهله أو يغزوهم كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم والأمين بمعنى آمن جاء في قول الشاعر ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني يريد آمني أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار حلقتنا تلك ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته